ان ابراهيم كان امه تقيا لله حنيفا ولن يكن من المشركين شاكرا من انعم به هداه الى صراط مستقيم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 انما جئنا الثابت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوما القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى كبير ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاد لهم ب التي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيليه وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به